غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وَاسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا به لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبَّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ يُرِيدُونَ أَنْ النَّارِ وَمَا هم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا فَقَطْعُ ka sabana kalam min Allah wallahu azizun hakim Inna allah gafūrų rachim Alem ta'lam anna allahe lahu mulkų samawāti val ardu Yau'vzibu man yša'u Yau'vzibu على كل شيء قدير